إِ أَجَلََ اللهَِّ إذَا جَ أَلَا يُؤخفرَرُ لَكُنتُمْ تَلَمون قَالَ رَبِّ إِمّ دَوْوتُ قَوّْ لَلَ وَنَهار فَلَم يَزِدهُمْ دُعَائ إِللا فِرَار وَإِنّ كلُ مَا دَعْوتُم وَإِنّ كل مَا دَعوْتُهُم للتَوْفرَِ صَدُّوا عَنْهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُم إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ